بوك تو شايزش شابته. سبعة وستون سبعة وستون دوي ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين أوكلاري النظارة النظارة. شعوئات أوكيلاري. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ جاسل. الساعة. الساعة. جاس اللي يستسركات. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. جاس العطرنا الساعة معلقة على الحائط. معلقة على الحائط. جواز السفر. جواز السفر. شابيردود باشا بورتل. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. أين أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ ياي، آلور. هم، هنّ. Alhasu bihim bihin. Hom, hon, alhas bihim bihin. Copii nu-sch pot gasi parinzi. Lei satiya ul atfall, en jezidu, weli dejim. Lei satiya ul atfall, en juzidu, weli dejim. Dar yata, vin parinzi lor. Lekin. Ha-hum il-weladen, hunak. Lekin ha-hum il-weliden, kadimuna hunak. Dumneavoastră, al dumneavoastră. Entum cum alhasubicum. Entum cum al bicum Cum a fost excursia dumneavoastră, domnule Mueller? Cum a fost călătoria voastră, domnule Muller? Cum a Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller? Unde este sociada dumneavoastră, domnul Muller? Unde este dumneavoastră, dumneavoastră, dumneavoastră, كي حضرتك الخاص بك انت كا حضرتك الخاص بك كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt? Aina zawjuh Madame Smith? Aina zawjuh hadratiki, Madame Smith?